بسم الله الرحمن الرحيم والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتماعونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند تدرة انتهى عندها جنة الموا إذ يغشى تدرة ما يغشى ما زار البطر وما يطرى لقد فَرَأَيْتُمُ الْيَلاَ وَالْعِزَّةَ مَنَاتَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَمْ تُذَكَّرُوا وَلَمْ يُنْتَهَا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ثُمَّ